بسم الله الرحمن الرحيم الفلام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمن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 يدبر الأمر ما منهم شفيع إلا من بعد إذنه. لَهَارِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّهُ إِنَّهُ يَرْدُؤُ خَلْقَهُ ثُمَّ يُعِيدُهُ نِجَدِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصْتَ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 يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في الثماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأموا بها وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ الْنَّارُ بِمَا كَانُوا يَسِّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِلْمَانِهِمْ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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرضون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضروب على لجنبه أو قائدا أو قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرُوهُ مَرٌّ كَأَنَّهُ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ نُذِيقُ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَهُمْ مَا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا قَالَ قال الذين لا يرضون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله كُل مَا يَكُونُ أم مِنْ أَمْرٍ مِنْ فِقَائِنَ صِئَ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُحَائ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ هُشَاءَ اللَّهُمَّ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ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 هو الذي يسيركم في البر والبح حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن وَظَنّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بهم دعوا الله مُخْصِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا ايها الناس انما باغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا نرجعكم فمنبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأمم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وَظَنَّ أهْنُهَا أَنَّهُ مُقَادِرٌ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْنَا لِيَلَّ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَلَمْ تَوْنَ بِالأَمْ كَذَلِكَ مُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا حسنا وزيابا ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصر كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها أخالدون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 وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَتَيْقُولُونَ الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَالِّ فَأَنْتُمْ تُصْرَفُونَ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 إن الضن لا يغري من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون، وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتبصير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون أفكارا؟ قل فأتوا بسورة مثله ودع من استطعت من دون الله إن كنتم فاضحين. بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولم ما يأثم تؤيله. كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ me jomminu كَذَّبُوكَ ja minnehun وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ ja مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بريء مِمَّا تَعْمَلُونَ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَطُوا إلَّا ثَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَطِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا نَرْجُعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقضون قل أرأيت إن أتاكم عذابه بيَأَن أو نهاراً ماذا يستعجلون منه المجرمون؟ أَثُمَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ بِهِ أَأَنَا وَقَدْ كُمْ تُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تطلب منهم من القرآن ولا تعملون لعمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم وَمَا يَعْذُبُ عَرْضَ بِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَنَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 إنا لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ رَبُّ صِرَاطٍ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 119. الذين يفترون على الله الكذب لا يفيحون 110. متاع في الدنيا ثم إلينا نرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً مُوحِّنٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِمْكَانَكَ بَرَأَيْتُم مَّقَامِهِ وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمْمَةً ثُمَّ قُضِيَ إلَيَّ وَلَا تُضِيرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَنْتُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ قَافِيًا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون ومنئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لفحر مبين قال موسى أتقومون للحسك لما جاءكم أسحر هذا ولا يفيح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحمل لكم بمؤمنين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 إن الله لا يصلح عملاً مفتدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن الإنساء إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك وربنا طمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب دعوتكما فاستقيما ولا تستبعى من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بدين إسرائيل البحر فأتبعهم في العون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَ لَرَمْنًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا نَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَامًا إِلَىٰ بَيْتٍ مُبَارَكٍ وَرَزَقْنَاهُم من الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا فَنَخْتَلِفُ حَتَّىٰ جَاءَ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 فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس للما امن كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وما استعمه إلّا حين، ولما شاء ربك لا أنما في الأرض كلهم جميعا، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُنَّ فَحَتَّى يَكُونُونَ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ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 كذلك حقا على ما نجى المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يتوفاكم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 وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يخيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم